بَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لنْ يُبعَثوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ 119. بما عملتم وذلك على الله يسير 110. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير 111. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب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 لَأَنَّكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصابن مصيبه الا 111. ومن يؤمن بالله يهد قلبه 112. والله بكل شيء عليم 113. وأطيع الله وأطيع الرسول 114. فإن توليتم فإنما على رسولنا, فإنما على رسولنا البلاغ المتمن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 نَمَسْتَطَعُ وَأَسْمَعُ وَأَطِيعُ وَأُنْفِقُ وَأُنْفِقُ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشُّعْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ ان حسنا يضاعف لكم ويعفي لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادات